لا تدركه ا ل أ ف ه ا م ولا تبلغه ا ل أ و ه ا م ولا يشبه ا ل أ ن ا م حي لا يموت وقيم و لا ينام ولا ينبغي له أ ن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لاحرقت صبحات وجهه م م ت د إ ل ي ه بصره جل وعلا اللهم تتابع بره واتصل خيره وكمل عطاؤه وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أ س م ا ؤ ك فلا إ ل ه غ ي ر ه في السماء ملكك وفي ا ل أ ر ض سلطانك وفي البحر ع ظ م ت ه وفي الجبال ق و ت ه وفي الكون س ط و ت ه وفي الخلق ق د ر ت ه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 عباد الله م ع ر ف ة الله وتوحيده أ ج ل ق ض ي ة و أ ه م موضوع و أ ك ب ر م س أ ل ة في هذا الدين هي ل ق ا ل د ي ن و ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن و أ س ا س العمل وجوهر ا ل ع ب ا د ة توحيد الله ق ا ع د ة ا ل إ س ل ا م و أ ص ل ا ل م ل ة التي لا يقبل الله عز وجل سواها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 وما أ ن ز ل الله من السماء م م ا ا ن فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها وبث فيها من كل د ا ب ة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض ل آ ي ا ت لقوم يعقلون والله عز وجل شهد على نفسه بهذه ا ل و ح د ا ن ي ة و ا ر ت ب ى ش ه ا د ة ا ل م ل ا ئ ك ة و ش ه ا د ة ا ل أ ن ب ي ا ء و ش ه ا د ة العلماء شهد الله أ ن ه لا إ ل ه إ ل ا هو و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما ب ا ل ق س ة لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم و إ ن توحيد الله عز وجل الذي هو لب الدين و أ س ا س ا ل م ل ة و ق ا ع د ة ا ل إ س ل ا م وجوهر هذا الوجود و أ س ا س هذا الخلق وما خلقت الجن و ا ل إ ن س إ ل ا ليعبدون إ ن م ا يقوم على م ع ر ف ة حقه بالله سبحانه وتعالى و ا ل م ع ر ف ة نوعان م ع ر ف ة إ ق ر ا ر واعتراف وهي وفي هذه ا ل م ع ر ف ة يشترك البر والفاجر والطائع والعاصي والمؤمن وبعض الكافرين و إ ن ا ل م ع ر ف ة ا ل ث ا ن ي ة هي م ع ر ف ة ا ل إ ج ل ا ل م ع ر ف ة توجب الحياء منه وتوجب ا ل م ح ب ة له وتوجب التعلق به سبحانه وتعالى وتوجب ع ا ل ى ت و الفرار إ ل ي ه في كل حال ربك جل وعلا ربك جل ل و ع اراد أ أ ن يقيم ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة الناس على معرفته ا ل أ س على ا ل م ع ر ف ة الحقه وعلى ا ل إ ي م ا ن الخالص إن الإيمان الكثير من الناس يدعيه لذلك قال جل وعلا أولئك هم المؤمنون الكثير قال وعلا حقا لذلك جل أولئك يدعيه هم وكذب الله دعوه بعض الذين ادعوا ا ل إ ي م ا ن فكان إ ي م ا ن ه م معرفه الاقرار دون أ ن تكون معرفه إ ج ل ا ل ومعرفه خضوع لله جل وعلا سبحانه قالت الاعراب آ م ن ا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ان الايمان الحق الذي يحمله المؤمن هو الايمان الذي يفجر الخير في حياته ويفجر, الخير في المجتمع ويفجر الامن خ ي في ر ل ج ويفجر ت م م ع ا ل أ في المجتمع الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم ا ل أ م ن وهم مهتدون إ ن م ع ر ف ة الله وتوحيد الله جل جلاله يتحدث بها ا ل ق ر آ ن فما من آ ي ة إ ل ا وهي ختمت ختمت باسماء الله وصفاته تعريفا للخلق الحجج في التوحيد م ت ظ ا ه ر ة والشواهد م ت و ا ف ر ة و م ت و ا ف ر ة أ ق ا م الله للناس هذا الكون ي ت أ م ل و ن في صفحات الوجود ليروا دلائل ا ل ع ظ م ة وليروا شواهد التوحيد قل انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون و ك أ ي م ن آية ي من ر و ع ل ي ه ا و ك أ ي من آية في السماء و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر اقام الله للناس دلائل التوحيد في صفحات هذا الكون وعلى جنبات هذا الوجود إ ن هذا الكون جميل وفيه إ ب د ا ع ابدع الله صنعه جل وعلا سبحانه وما من شريك وما من إ ل ه معه سبحانه إ ذ ا كانت هذه ا ل م ق د م ة حديث عن التوحيد ف إ ن ي اليوم أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م في التوحيد عن ج ز ئ ي ة من جزئيات التوحيد أ ر ي د أ ن أ ت ك ل م عن الله جل ثناؤه عن الله الله لفظ جميل وكلمه ح ن ي ن ة تعشقها النفوس ا ل م ؤ م ن ة م م ز و ج ة في الدماء م ن ق و ش ة في الضمير م ح ف و ر ة في الوجدان ما أ ع ذ ب ا ل ك ل م ة في النطق وما أ و ق ع ه ا في السمع إ ن المؤمن الذي ي ص ل الصلوات ا ل م ك ت و ب ة والسنن ا ل ر ا ت ب ة و ا ل أ ذ ك ا ر ا ل م ش ر و ع ة يذكر اسم الله الله في اليوم أ ل ف ي م ر ة وهو لا يشعر ولا يدري بغير ملل ولا ك ل ا ل ما من اسم إ ل ا يمل وما من لفظ إ ل ا ويمقت ب ك ث ر ة ترداده و إ ل ا النفوس تنفر منه أ م ا لفظ الله لفظ الجلال من أ و ق ع ا ل أ س م ا ء ومن أ و ق ع الكلمات في نفوس الناس الله جل ن الله ه ا يا أ ع ذ ب الكلمات في لغتي ويا أجل, ويا اجل حروف في معانيها الله يا أ م ت ع ا ل أ س م ا ء كم سعدت نفسي وفاض سروري حين أ ر و ي ه ا الله ك ل م ة ج م ي ل ة ولفظ راق يردده كل مؤمن في اليوم أ ل ف ي م ر ة إ ذ ا صلى المكتوبات و أ د ى السنن الراتبه وذكر أ ذ ك ا ر الصباح والمساء يجد نفسه يردد ا ل ك ل م ة أ ل ف ي مره ة ا ل ل الله ما أ ع ظ م ه وما أ ج ل ه وما أ ك ب ر ه الله أ ك ب ر ولا إ ل ه إ ل ا الله, الله الله لا يحتاج إ ل ى تعريف هو الله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو عالم الغيب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 وهو العزيز الحكيم هو الله جل وعلا جل جلاله الذي يحبه الناس يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله تعالى إن في النفوس ان ل في و س إن ف النفوس في ف ن وفي س الناس كل و قلوب كل الناس إن في النفوس وفي القلوب ن إن النفوس ا ا س في وفي ل شعث لا يلمه إ ل ا إ ق ب ا ل على الله وفي النفوس حزن لا يذهبه إ ل ا السرور ب م ع ر ف ة الله وصدق معاملته وفي النفس قلق لا يذهب هذا إ ل ا الاجتماع على الله والفرار إليه والفرار منه و إ ل ي ه و إ ن في النفوس نيران وحسرات لا يطفئها إ ل ا الرضا ب أ ق د ا ر الله و أ م ر ه ونهيه و ا ل ص ب و م ع ا ن ق ة الصبر إ ل ى يوم لقائه و إ ن في النفوس فاقه و ح ا ج ة وفقر لا يسد الفقر إ ل ا إ ق ب ا ل على الله جل وعلا و إ ل ا رضا وحب لله جل وعلا إ ل ا إ ق ب ا ل على الله ودعاء و ا س ت غ ا ث ة فمن كان في نفسه هم وفرج وكرب ف إ ن ه لا يفرج ذلك إ ل ا ذكر الله الله بذكره تطمئن القلوب والذين آ م ن و ا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أ ل ا بذكر الله تطمئن القلوب الله الذي لا تطمئن القلوب إ ل ا بذكره ولا تذكو العقول إ ل ا بمعرفته ولا هو الله جل وعلا ا ل ذ ي ل ا م ل ج أ و ل ا مفر إ ل ا م ن ه و إ ك افضل ان ي و ن هناك ا ل ان ي و ن ه ا ك افضل ان يكون ا ك افضل ان يكون هناك ا ل ن ي ك و هناك افضل ان يكون ه ا ك افضل ان يكون ه ا ك افضل ان يكون ه ن ا ف ض ل ان يكون ه ن ا ف ض ل ان ي و هناك ا ف ل ان يكون ف ض يكون هناك ا ف ل ا ت ب ص ر و ن إ ذ ا ن ظ ر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى ن ف س ه و إ ل ى ت ك و ي ن ه يجد ش ي ئ ا ع ج ي ب ا ف ي جسم ك ل م س ل م و ك ا ف ض وعاص م وطائع من ا ل آ د م ي ي ن خمس ة وعشرين مليون مليون ك ر و ي ة دم حمراء إ ذ ا هذه الكرويات جمعت بالحسابات أ ق ط ا ر هذه الكرويات تغلف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة س ت م ر ا ت دم ا ل إ ن س ا ن الذي فيه فيه كرويات حمراء أ ق ط ا ر هذه الكريات الحمراء لو جمعت إ ل ى بعضها تغلف ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة ه س د مرات كل ابن آ د م تراه أ م ا م عينه فيه هذه ا ل م ق د ر ة كل آ د م فيه ث ل ا ث عشر مليار خ ل ي ة ع ص ب ي ة في دماغه فقط في دماغ كل آدمي 13 مليار خلية دماغ آدم كل في كل آ د م ت ل ت م ي ة مليار خ ل ي ة في الكبد فقط خ م س ة وعشرين مليون غ د أو و خمسة ث ل افرازات ث ي مليون ن غدت إ في ا ل م ع د ة فقط في كل إ ن س ا ن هل تتصور أ ن القلب يضخ في اليوم من الصباح وحتى المساء يضخ ث م ا ن ي ة أ ل ف لتر من الدم لو أ ط ل ق لترى م ي ة وخمسين كيلو متر ا ف ق ل ب و يضخو دم يمكن أ ن يضخ الدم إ ل ى م س ا ف ة تصل م ي ة وخمسين كيلو متر يا سبحان الله في ا ل إ ن س ا ن ع ج ا ئ ب في هذا ا ل إ ن س ا ن ع ج ا ئ ب تحت الجن خمس ة مليون مكيف في كل آ د م ي من خ م س ة إ ل ى خ م س ت ا ش ر مليون مكيف تحت جلده فقط للتكيف و ا ل ت أ ق ل م مع ح ر ا ر ة الجو الغدد ا ل ع ر ق ي ة ا ل م و ج و د ة في جسمنا خ م س ة إ ل ى خ م س ت ا ش ر مليون مكيف داخل جسم ا ل إ ن س ا ن تحت الجلد فقط أ م و ر ك ب ي ر ة و ع ظ ي م ة جدا أ م خلقوا من غير شيء أ م هم الخالقون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 فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انظروا إ ل ى هذا ا ل إ ب د ا ع وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون سنريهم آ ي ا ت ن ا في الافاق وفي أ ن ف س ه م حتى يتبين لهم أ ن ه الحق في نفسك هذه الكميات ا ل ك ب ي ر ة فقط ثلاثه عشر مليار خ ل ي ة ع ص ب ي ة في ا لو م خ فقط ل ت أ خ ر الدم عن المخ خمس دقائق ي ن س ه ي ا ل إ ن س ا ن ويتدمر دمارا كاملا ولا يعيشيه خمس دقائق فقط الانسان ق ل ب يضخ في ل ل ي و م ا إ بيتنفس في اليوم كم م ر ة الناس م ا ب يحسبون ا ب ت ف ألف س بيحسبوا خمسة كم مرة ما خمسة وعشرين الف مرة أ ن ت و أ ن ا نتنفس في اليوم خ م س ة وعشرين أ ل ف م ر ة نسحب م ي ة وثمانين متر مربع من الهواء خ م س ة وعشرين أ ل ف مره ة ادد التنفس التلقائي الطبيعي العادي البشر الحايمين بكفارهم وبملاحلتهم يتنفسون في اليوم خ م س ة وعشرين أ ل ف م ر ة معقول ك م ي ة التوصيلات ا ل م و ج و د ة في جسم ا ل إ ن س ا ن ليصل ا ل إ ح س ا س من أ ي عضو إ ل ى المخ ويعطي المخ إ ش ا ر ة ويترجم المخ هذا الكلام هذه التوصيلات و ا ل أ س ل ا ف تحتاج في ا ل أ ر ض لو داري يعمل و ا مثل هذه التوصيلات في ا ل أ ر ض بيحتاجوا إ ل ى سلك ط و ل ث ل ا ث ة الف كيلو متر من هنا ليبرصدا مرتين ث ل ا ث ة الف كيلو متر سلك ط و ل ث ل ا ث ة الف كيلو متر ي ؤ د ي ا ل و ظ ي ف ة ا ل م و ج و د ة في جسم أ ي إ ن س ا ن حيض كان بقى ي عالم ولا كان بقى ي ج ا ه ل كان بقى ي قاري ولا كان بقى ي مقاري ا ا ل ك م ي ة ا ل م و ج و د ة في جسم ا ل إ ن س ا ن ليلقى إ ح س ا ن يسمع الكلام يريزه ينطق اللفظ يتكلم الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن علمه البيان هذا هو الله جل وعلا جل ثناؤه ما المطلوب بعد ذلك يقول ا ل ع ل ا م ة ابن القيم رحمه الله المطلوب بعد ذلك أ ن تحبه و إ ن القلب إ ذ ا أ ح ب ربه وافتقر إ ل ي ه ومرغ الجبين في محراب ا ل ع ب ا د ة ونثر الدموع في س ا ح ة ا ل إ ي م ا ن ف إ ن ه بعد ذلك يضرب بعصا ل م ع ر ف ة قلبه فيتفجر من القلب اثنتا ع ش ر ة عين قد علم كل أ ن ا س م ش ر ب ه م عين ا ل إ خ ل ا ص وعين الصدق وعين اليقين وعين ا ل م ع ر ف ة وعين التوكل وعين الصبر وعين الرضا وعين ا ل أ ن س وعين الابتقار وعين الحياء وعين الخوف ثم سالت ا ل أ و د ي ة بقدرها من عرف الله لجا إ ل ى الله في كل شيء و أ ط ا ع الله في كل شيء وخضع إ ل ى الله في كل شيء إ ن الذين عبدوا غير الله من كائنات م خ ت ل ف ة ومخلوقات ك ث ي ر ة بعض الناس عبد ا ل أ ح ج ا ر وبعضهم عبد البشر وبعضهم عبد الشجر وبعضهم عبد البقر كل هؤلاء وما ق د ر ا ل ل ه حق قدره ما ع ر ف الله لو عرفوا الله لما لجاوا إ ل ى غيره ولما س أ ل و ا سواه ل ل أ س ف الشديد ع ق ي د ة الناس فيها ضعف ما زالت لوثات ا ل ج ا ه ل ي ة و ا ل و ث ن ي ة تلعب بالناس تعظيم القبور واللجوء إ ل ي ه ا والوقوف على بابها مازال موجودا في بلادنا وداخل ا ل ع ا ص م ة ليس في ا ل أ ق ا ل ي م ا ل ن ا ئ ي ة ولا أ ط ر ا ف الخرطوم ا ل ب ع ي د ة حيث الجهل المستجري انما في قلب ا ل ع ا ص م ة في قلب ا ل ع ا ص م ة الخرطوم في حمد النيل في حمد النيل مقابر حمد النيل تذهب يوم ا ل ج م ع ة بالذات تجد أ ن في المقابر مهرجانا عظيمه اختلاط وتعري وتبرج وكل هذه معاصي ي ث ي ر ة ب ا ل ن س ب ة للشرك ا ل أ ك ب ر الذي يقع فيه الناس من الطواف بالقبر والتمسح ب ا ل ت ر ا ب اليست هاديه ا ل و ث ن ي ة أ ي ن عقول هؤلاء أ ي ن توحيدهم أ م أ ن توحيدهم أم إن ت و ح ي د هو م ه توحيد ا ل إ ق ر ا ر والمشركين ا ل أ و ا ئ ل مشركي م ك ة وما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ز ل ف ا واتخذوا من دون الله شفعاء واتخذوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أ ت ن ب ئ و ن الله ب م ا لا يعلم و في السماوات ولا في ا ل أ ر ض سبحانه وتعالى عما يشركون ذات الشرك ا ل أ و ل القبور معظمه تجد للقبور سدنه ومروجين ل ل أ س ا ط ي ر والخرافات تجد عندها صناديق للنجور كثير من الناس إ ل ى يومنا هذا يلجا إ ل ى القبور إ ذ ا أ ع ي ت ه م س أ ل ة و إ ذ ا أ و ص د ت في أ م ا م ه الطرق ل ج أ إ ل ى ا ل ف ق ر ة كما يقولون ا ل ف ق ر ة ء الام ا ل س ح ر ة ولو أ ن ك ت أ م ل ت ا ل خ ر ا ف ة ا ل إ س ل ا م يربي أ ت ب ا ع ه على كمال العقل وعلى التنزه عن ا ل خ ر ا ف ة ا ل إ س ل ا م يحرر أ ت ب ا ع ه من الوثنيات والجاهليات لا عدوى ولا ط ي ر ة ولا صفر ولا صفر شهر صفر الذي نحن فيه بعض الناس يتشاءم منه وبعض الناس يتشاءم من يوم ا ل أ ر ب ع ا ء فقال صلى الله عليه وسلم لا صفر صفر شهر من الشهور لا يملك ضرا ولا ن ف ع ولم يجعل الله الشهر ع ل ا م ة على الخير والشر صفر شهر من الشهور ر بعض الناس قد لا قد يتزوج في ف ص يقول إ ذ ا تزوجنا تحصل م ش ك ل ة وبعض الناس ي تقدم داخل و ل ا ي ة الخرطوم الناس ماشو عقد ولو شئت اسمي ا ل م ن ط ق ة ماشو عقد الشيخ قال لهم العقد ده ما ه ي ك و ن مبارك قال و ا لهم قال ه المنزل نحت المنزل نحت ا و قال لي والله اتكررنا وجين راجعين اجل العقل ان الشيخ قال لون المنزل ا نحت والله ناس م ش و ي ل ا دكروزرات و ج ا راجعين اخر موديل قال لي والله قال لي والله ن ا نعم شنيانا عادلون ا ر ي ح و ن ا قال الشيخ قال لون المنزل ا نحت الشيخ بيعلم الغيب الشيخ الناس تقولون الله يقولك تمام نحن معاك جدا اتكيفوا لمن ا تشكر ل ه م ربنا وتعظي ل ه م ربنا تماموا لمن تا يقول ل م الله عنده كل شيء ب يشككم الله أ ر ج ؤ و ن ه براو ب يضايقوا ا ل أ و ل ي ا ما بيعملوا ح ا ج ة و ا ل أ م ب ي ا ما ب ي ن ف ا و ا بضرو ا ل أ م ر كله عند الله ب يضايقوا ما برضو ي ا تقول ل ه م ربنا براو ما برضو ي اذا إ ذكر الله وحده ا س م ا ز ت قلوب الذين لا يؤمنون بالله و إ ذ ا ذكر الذين من دونه إ ذ ا هم يستبشرون قال مصر المؤمن ة ب أ ه ل الله وهل م ص ر مؤمن ة ب أ ه ل الله و أ ي ن الله يرددها كل الناس سنوريك التوحيد مصر المؤمن ة ب أ م ر الله مصر المؤمنة ب أ ه ل الله أ ه ل الله ي أ تون الميتين يعمل شنو قل لا أ م ل ك لكم ضرا ولا رشدا قل إ ن ي لا أ م ل ك لكم ضرا ولا نفعا ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان يمتزك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو و أ ن يردك بخير فلا راد لفضله قل أ ف ر ا ي ت م ما تدعون من دون الله حتى ولو كانوا م ل ا ئ ك ة و أ ن ب ي ا ء دون الله ولا ما دون الله إ ن أ ر ا د ن ي الله بضر العدوان الثلاثي سنه ست وخمسين هل هن كاشفات ض ر على مصر أ ه ل الله د ي ا راضين بيه كام ديفي ولا ما راضين مصر فيها س ف ا ر ة ل إ س ر ا ئ ي ل أهل استشارون ل ل ولا ه راضين راضين ما ا ولا ما استشارون كان راضين ت ب د م ش ك ل ة وكان ما راضين دا المطلوب مصر فيها س ف ا ر ة في ا ل ق ا ه ر ة س ف ا ر ة ل إ س ر ا ئ ي ل و ب ر ض ه مؤمنه ب أ م ر الله ق ر ي ب ج زلزال في مصر سبع وستين إ س ر ا ئ ي ل ضربت مطار مصر وطيران ا ل الحرب ي ودمرته من, مجا... من مكان ما قام مصر المؤمنه ب أ ه ل الله بعد سبع وستين ولا قبلي سبع س و ت ن كان إذا قبل سبع وستين معناه ما يملك شيء رادين تحت الواطدي في ا ل ج ن ة مع ربنا صالحين أ و ل ي ا ء لا دخل لهم بدنيا الناس ولا يملكون شيء والله لا يسمح في هذا الكون أ ن يتصرف فيه غيره ولو ذ ر ة ما في زول يقدر يغير في الكون ذ ر ة مصر المؤمن ب أ ه ل الله وقد يكونوا صالحين و أ ت ق ي ا ء و أ ب ر ا ر وقد يكون عيسى عليه السلام إ ذ ا اعتقد فيه ما لا ينبغي أ ن يعتقد إ ل ا في الله يكفر من يعتقد فيه هذه ا ل ع ق ي د ة لماذا كفر النصارى ل أ ن ه م غلوا في رجل بشر وعظيم هو الله والله ع ظ ي من م اولي ا ل ع ز م من الرسل ا ل خ م س ة كفر الله النصارى ل أ ن ه م اعتقدوا فيه ما لا ينبغي أ ن يعتقد إ ل ا في الله و أ ن ا ل م ت ا ج د لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا ومصر ا ل م ؤ م ن ة ل أ ن فيها مصر ونحن نحترم مصر ونحترم أ ه ل ه ا ففيها علماء وفيها أ خ ي ا ر وفيها ا ل أ ز ه ر وفيها عباد لله ص ا ل ح ي ن ودفن فيها علماء اماجد لكن اذا مات ابن آ د م انقطع عمله إ ل ا من ثلاثه نحن نحترم مصر وجاءتنا فرقه من الفنانين من اجل مصر المؤمنه باهل الله ذر يعمل ن ي و اليها ت اخراج ذ إ خ سمح م ت ح لكن الدوره دي المداحين المصريين ما سودانيين حيجيبوها في ص و ر ة اسمو شنو يا أ خ ي ا ل أ غ ا ن ي كليب ولا حاجه مشتركه كليب كدا ح ي ع م ل ه ا كليب يعني يقول ليك وال وال والحسين يجيبوا ليك ضريح الحسين والناس افنان والبدوي شنو كدا ما عارف ويجيبوا لك الشيخ البدوي والشعراني ناشر علم الله يجيبوا لك ضريح الشيخ الشعراني وهم يلحنوا ويغنوا مصر ا ل م ؤ م ن ة ب أ ه ل الله يعني زمان كان ناس بيقولوا محسنين لله يا محسنين حتى ب ق و ل و ا ت أ م ي ن لله يا محسنين ت أ م ي ن لله يا امنوك يعني ناس يؤمنوك ما في غير الله ت ا م ن أ ك ل ك بجد ا ل أ م ا ن و الله ا ا ل ل ص ح يبدلنا د ي ل من ما بعدي الله ا ل ذ ن ع م ل و ا وعملوا الصالحات منكم ل ل ت ي س خ في ن ه م ف امنا ل ولا أ ر ض ي ك ن دينهم لهم ل ذ يابدون ي ل ن من ه م بعد خ ف ه م م أ ان ي ع ب د و ن ي ل ا ي شركون بشيء هل و ل ك يقول لك ن ح ث عن ا ل م ا ز ما يقول ل ي ف ي و ا ح د ان الله ي ق ل ل ا ل ل ه ي ق ان ا ل ل ي م و ان ا ل ل ي ق ان الله يقول ان ل ل ه يقول ان الله ي ل لك ان الله يقول لك ان ه و ل لك ان و ل ل ان ق و ل ل ان ل ل ه يقول ا ل ل ه يقول لك ا الله ق و ل لك ا ل ل ه يقول لك ن ه ق و ان ل ل ه ل ك ان الله يقول ك ان ا ل يقول ان ا ل ل ل ان الله ي ق ل ان الله يقول ان ا ي ق و ن ا ي ق و ان يقول ان ل ل ه يقول لك ا ل ل ه يقول لك ان ل ل ه يقول ك ان ا ل ه ي ق ل لك ان ز ل ل ه ي ق ن ه ش ا ك ف ي ه أ ل ي س الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضل الله فما له من ه ا ومن يهد ي الله فما له من مضل أ ل ي س الله ب ع د ي د ذ ن ت ق ا ومن يتوكل على الله فهو حسبه الله ب ر ا ء كفيه ربنا ما ذ ا ش ر ي ك لن يستنكف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحصرهم إ ل ي ه جميعا التوحيد من ا ل أ ب ج د ي ا ت إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة دعاء ونذرا وتعظيما و إ ج ل ا ل ا وحبا و ا س ت غ ا ث ة ودعاء و ا س ت ع ا ن ة وتوسلا وتوكلا هذا لله وحده جل وعلا لا يشاركه أ ح د سبحانه وتعالى بالله لو أ ر د ت أ ن ت ت أ م ل ق ض ي ة التوحيد ت أ م ل التوحيد ليس في الكائنات إ ن م ا ما وراء الكائنات, وما وراء الكائنات والطير م وراء ا ك ا ا ا ئ ن ت و ل صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الطير يسبح الله ويصلي له و إ ن من شيء في هذا الكون إ ل ا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم والنجم والشجر يسددان السجر لا يقام ع ي ولا يفهم يسجد لله والكائنات جميعها تسجد لله أ ل م ترى أ ن الله يسجد ل ه من في السماوات ومن في ا ل أ ر ض وشمسو ا ل ا ل ق م ر والنجوم والجبال والشجر والزواب وين البناء ادمين وكثير من الناس وليس والناس ل أ ن ه في الاخلاب يسجدون وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب أ ي ض ا من الناس ومن يهن الله فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء التوحيد والعقيده ا ل ص ح ي ح ة و ا ل إ ي م ا ن الحق الذي فيه تعظيم الله و إ ج ل ا ل الله والخضوع لله لعظمته نخضع ولجلاله ن ر ك ع جل وعلا الله من عرفه عرف أ ن الله سلوى الطائعين و م ل ا د ا ل آ م ن ي ن ومؤمن الخائفين وملجا الهاربين و أ ن ي س المتقين هل أ د ر ك ت أ ن ربك بهذه ا ل م ن ز ل ة عندك هل أ ن ت في كل أ م و ر ك تقصده و ت ل ج أ إ ل ي ه وترفع أ ك ف ا ل ض ر ا ع ة إ ل ي ه سبحانه وتعالى التوحيد مهم التوحيد فيه قوادح ومن قوادح التوحيد ما نراه في القبور القبور تزار ليدعى ل ل أ م و ا ت لا ل ن د ع ا ل أ م و ا ت والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن الذين سبقونا ب ا ل إ ي م ا ن وقف ا ل إ س ل ا م من ق ض ي ة القبور موقفا صارما قبل خ م س ة أ ي ا م من موته قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م من فوق خلوا الصالحين, الصالحين قبور بعد ذلك قال وصالحهم مساجد نهى أ ن يبنى القبر ويجصر نهى أ ن يجتمع الناس عند قبره هو قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد صلوا علي إ ن صلاتكم تبلغني حيث كنتم لا تتخذوا قبري عيدا عيدا اجتمع عيد يلبسوا الجديد يوم, يوم عيد الناس ذاته الجمعة الناس يضربوا يترقى والبنات الطبول عريانات جهو الرقشات في يقول لهم موضوع يشيلوا في الناس ي ن ق ل و ا يلا الله ب يرزق الناس كدا ذول زار يمشي المغابر والشارع مليان وناس ا ل ح ر ك ة واقفين الكلام ده والله ما في زمن الجاهليه دفن خرطوم ع ا ص م ة ا ل ث ق ا ف ة العربيه ة لألفين كم ي ك ا ل ف ي ن و ش ن و كدا معاي الخرطوم ع ا ص م ة ا ل ث ق ا ف ة ا ل ث ق ا ف ة شلو ث ق ا ف ة دي ث ق ا ف ة هذه ثقافه حتى ثقافة. امشي ا ل آ ن من ا ل ج م ع ة دي ا ق ر ق أ م ش ي ح م د ا مني ث م درمان والله ما تقدري لا س ا ل م و ي ه بري خ ا ص ة السخانه جات انا ل س ي ب ي ع و ا وانا ل والله والبنات أ ن ا ما مغوص للبنات ا ا عريانات ما شات زوجوا ما شات جوفوا لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله لا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله اخواننا معقول م ع ولكن العقيدة ت و عند الناس لحد يوم الناس الناس يقول لك ان ل ي ا ل ن ا ا س هناك افضل لك ان ع ي ا ل ن ه و ا ح د ك افضل لك ان يكون هناك افضل ل ي أخسم لك ان يكون هناك ا ف ا ل لك ان ل يكون ل هناك ا ص ف ي ا ل م م ج ت ع ح لك و ان ح د ة تقول ي ا ش ي خ ن ا مرة أخوي ك ا ف و ي ع ن د ه ا بخور ك ن تلك ا ل م ج ر م ا التي ر ك بها ي ن لك شيخه شيخه ش ي ه شيخه ش ي ه شيخه شيخه شيخه ي خ ه شيخه ي خ ه ش ي خ ي خ ه شيخه شيخه ي خ ه شيخه ي خ ه شيخه ي خ ه ل ي ا ه ي خ ه شيخه ش ي ل ه شيخه شيخه شيخه شيخه ش ي ه شيخه شيخه شيخه شيخه شيخه شيخه شيخه ش ي ه ش ي ك ه ش ه شيخه شيخه شيخه ش ا خ ه شيخه ش ه شيخه شيخه ش ي ل ه ب ي خ ه شيخه شيخه شيخه شيخه شيخه ش خ ه شيخه شيخه شيخه شيخه شيخه ش ي خ حتى ما ولكن ا الفضائيات فضائية ساعة السعر خرور ما عارف. تقول و ما تقول ل هذا أمس أثبتي حتى حترجفك ا ل ل هو موضوع ر جدا ولكن هذا هو ا ل موضوع حتى جدا ف و ه م ة ك ا ن ما ع ن د ه رجفة ب ج ا رجفة هو موضوع ا ما مر ن جدا ف ق و ل له اي ل ت ل له ان تتعلموا ان تكونوا ك د افضلوا من اجل ان تكونوا ل قد افضلوا من ا و ل ان تكونوا قد افضلوا ن ن ي ش من ع ي ق و ل ج ن ع ي ك و ن و ا قد افضلوا من اجل ان تكونوا ل د ا س ا ت ص ل و ا ي و م ي ا ب ل ع ش ر ان تكونوا قد افضلوا م ك ت م ا م ه أ ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز و ر م ت ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز و ر ه ز ا ر م ز ورمز و ا م ز ورمز ا ورمز و ر م ا ورمز ل ر م ز و ر ع ل ي ه م ز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز ورمز و حاصل كده و ح ا ص ل كده و ع ن د ك كده م ع ز و ر م ز ر م ن و ر م ز الناس م ث ق ف ي ن وكمان د و ل ا ل خ ل ي ب ا ت ص ا ل ا ت وما ا ل خ ل ي ج ي ل ى ن يدربه ي ق و ل ا ل ه ي ق و ل ل ك ان الشيخ ي ق ل ا ل ي و ل ك ان الشيخ و ل ك ان الشيخ ي ق ان ا ل ش ي يقولك ا ا ل ي خ يقولك ي خ يقولك ا الشيخ يقولك ا الشيخ ي و ل ك ان ا ش ي خ ي ق و ل ان ي خ ي و ل ك ان ش ي ان الشيخ ي ق ل ان ي خ و ل ك ان الشيخ ي ق و ان ل ش ي خ ي ج و ل ي خ و ل ك ا ل ش ي خ ي ق و ان ل ش ي ة يقولك ا ا ل ي خ و ل ك ي خ ي و ان الشيخ ي ق ان ي خ ي ق و ل ن ل ش ي خ و ل ك ش و ل ك ان ا ل ي خ ن الشيخ ي ع ن ي حس ا ل ن ا س ض ي ي ف ة ضعيفه لا يريد ان ي ق ب ه حتى أ ن ا لو فتحت موضوع زي ده امشي ا ل ج ر ا ي ه أ ق و ل ه انا حلمتا كل شغل حلم. الشغل حلم الشغله دي كلها حلم ايضا احلم أ ق و ل له والله أ ن ا ب ق ي ت شيخ كبير بعالج والله ا ل ل عمل جساد ا ل م ك س ف بس أ ق و ل له بعالج او بعالج او ب ع ل المشاكل الناس ما جربت أ م ا يجيب المضطر إ ذ ا د ع ا ه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ الهم مع الله قليلا ما تذكرون ما عرفوا واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اسال الله تعالى أ ن يحبب الينا الايمان وان يزينه في قلوبنا و أ ن يكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وان يجعلنا من الراشدين إ ن ه على كل شيء قدير الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعرف الله قل للطبيب ت ح ط ف ت ه يد الردى من يا طبيب بطبه أ ر د ا ك قل للمريض عوفي ونجا بعدما عجزت فنون ط ب ي من ع ا ف ا ك قل للصحيح يموت لا من ع ل ة من بالمنايا يا صحيح د ه ا ك قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى من الذي ي ر ع ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت الثعبان ينفث ت سمه ف ا س أ ل ه من الذي بالسموم ح ش ا ك وكيف تعيش يا ثعبان وتحيا وهذا السم ي م ل أ فاكا و س أ ل ب ط واسال ن ل ل ن ح كيف تقاطرت شهدا. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من ح ل ا ك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث ما الذي صفاكا ل د م والفرث الفرث الواحد بيطلع منه لبن سائغا للشاربين و ا س أ ل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من ح ل ا ك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرس مالذي ن ص ف ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت البدر ة يسري ناشرا أ ن و ا ر ه ف ا س أ ل ه من ا س ر ا ك ا قل للهواء تحسه ا ل أ ي د ي ويخفى عن عيون الناس من أ خ ف ا ك قل ل ا تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أخفاك. واذا ل ن من ا أخفاك س و إ ر أ ي ت النخل مشقوق ا ل ن و ا ف ا س أ ل ه من يا نخل شق ن و ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت النار شب لهيبها فاسعل لهيب النار من أ و ر ا ك من يستطيع أ ف ر أ ي ت م النار التي ت ر و ن أ أ ن ت م أ ن ش أ ت م شجرتها أ م نحن المنشئون واذا إ ذ رأيت لهيب النار لهيب و إ ر أ ي ت النار شب لهيبها فاسعل لهيب النار من أ و ر ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت الحي يخرج من س ن ا ي ا ميت ف ا س أ ل ه من أ ح ي ا ك د ج ا ج ة تمرد من ب ي ض ة ا ل ب ي ض ة دي ما ح ا ج ة ح ي ة و إ ذ ا ر أ ي ت الحي ة يخرج من ثنايا ميت ف ا س أ ل ه من أ ح ي ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت النهر بالعذب الزلال جرى ف ا س أ ل ه من أ ج ر ا ك و إ ذ ا ر أ ي ت البحر بالملح ا ل أ ج ا ج طغى فسله من اطغاك و إ ذ ا ر أ ي ت الجبل ا ل أ ش م مناطحا قمم السحاب فسله من ارساك و إ ذ ا ر أ ي ت الصخر ة تفجر بالمياه فقل له من بالماء شق صفاكا كثير أ ي شيء ت س أ ل يدلك على الله وفي كل شيء آ ي ة تدل على أ ن ه واحد واذا إ ذ رأيت و إ ر أ ي ت الليل ة يغشى حالكا ف ا س أ ل ه من يليل ا حاك دجاك و إ ذ ا ر أ ي ت الصبح ة مسفرا بضيائه ف ا س أ ل ه من يا صبح صاغ ضحاكا مولاي بك أ س ت ج ي ر ولا أ س ت ج ي ر ب س و ا ك فرحا ضعيفا يحتمي بحماكا من أ ر ا د أ ن يعرف الله عرف الله في كل شيء وفي كل شيء له آ ي ه تدل على أ ن ه واحد أ س أ ل الله جل وعلا أ ن يعلمنا ما جهلنا و أ ن يذكرنا ما أ ن س ي ن ا سبحانك لا علم لنا إ ل ا ما علمتنا إ ن ك أ ن ت العليم الحكيم اللهم إ ن ا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع و د ع و ة لا تسمع اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مفروضا من رحمتك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ر ح م الراحمين اللهم اجعلنا عبيدك ولا تجعلنا عبيدا لسواك اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب د ع و ة المضطرين يا رحمن الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحمهما اللهم ارحمنا ر ح م ة تغنينا بها عن ر ح م ة من سواك يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن ويا أ ر ح م الراحمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم و أ ق ن ا ل ص ل ا ة